وهو أوس بن الصامت لما ظاهر منها وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها والله يسمع تراجعكما في الكلام لا يخفى عليه منه شيء إن الله سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء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 وَإِنَّ الله لعفو غفور الذين يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لزوجته أنت عليك ظهر أمي كذبوا في قولهم هذا فليست زوجاتهم بأمهاتهم إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ إذ يقولون ذلك القول ليقولون قولا فضيعة وكذبا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَقَدْ شَرَعَ لَهُمُ الْكَفَارَةَ تَخْلِي صَلَّهُمْ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقْبَتِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَيِّتَمَاسَ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير والذين يقولون هذا القول الفضيع ثم يريدون جماع من ظاهروا منهن فعليهم أن يكفروا بعتق رقبة من قبل أن يجامعوهن وذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظهر منها فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينا ذلك الحكم الذي حكمنا به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 احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم احدا فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الاعمال القبيحه احصاه الله عليهم فلم يفته من اعمالهم شيء ونسوههم فوجدوه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها والله على كل شيء مطلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجَوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدَوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ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 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضادهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون انما النجوى المشتمله على الاثم والعدوان ومعصيه الرسول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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَمْ تَرَ أيها الرسول إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم هؤلاء المنافقون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 لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها ابدا لا ينقطع عنهم العذاب يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء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 ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا ألا إنهم هم الكاذبون حقا في أيمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله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 ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة فقد باعوا الهدى بالضلاله والجنة بالنار إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله اولئك في جملة من اذلهم الله في الدنيا والآخرة واخزاهم من الأمم الكافرة قضى الله في سابق علمه لأن تصرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجه والقوة إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد. نَمَنَّ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ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 أو كانوا إخوانهم أو عشيرتهم التي ينتمون إليها لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله ورسوله ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط فهي مقدمة عليها عند التعارض أولئك الذين لا يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقرباء هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير وقواهم ببرهان منه ونور ويدخلهم يوم القيامه في جنات عدن تجري من تحت قصورها واشجارها الانهار ماكثين فيها ابدا لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه رضي الله عنهم رضا لا يسخط بعده ابدا ورضوهم عنه لما اعطاهم من النعيم الذي لا ينفد ومنه رؤيته سبحانه